باب في بيان الدليل أنه عز وجل لا ينام قال أخبرنا أحمد بن حمدان الشاركي وأحمد بن سليمان النسري قال حدثنا الرفاء قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن علي المسعودي قال وأخبرنا محمد بن محمود قال أخبرنا الإدريسي قال حدثنا أبو سعيد الزاهد قال حدثنا قال حدثنا ابن كرابي كرابية قال حدثنا عبيد الله عن المسعودي وأخبرنا قال وأخبرنا عن عمر بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصة ويرفع يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سلحات وجهه كل شيء أدرك نعم هذا الباب السابع في بيان الدليل على أن الله عز وجل لا ينام لأننا ضعف ونقص والله تعالى كابل فالنوم صفة تلحق المخلوق في ضعفه يحتاج إلى النوم حتى يرتاح من التعب أما الله لا يلحق وتعب, وتعب. لا يلحق تعب ولا نقص فلا ينام، النوم نقص في حق الخالب وإن كمال في حق المخلوق فلا المخلوق كماله في حق ولا في نقص في حق الله فالمؤلف ذكر الدليل على أن الله عز وجل لا ينام عقد هذا الباب لهذا في ذكر فيه حديثة بموسى وهذا الحديث أخرج الإمام موسى في صحيفة قال موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات وذكر هذا الكلمة قال إن الله تعالى لا ينام وهذا هو الشيء الترجم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لا ينبغي له أن ينام لأن صفة النوم نقص في حقه ولأن الله هو سكة السماوات والعنى تزول وكيف ينام وهو سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت هل يمكن؟ ذلك النوم مستحيل في حق الخالق لا يمكن كيف كيف ينام وهو يرسل السماوات إلى تزولا كيف ينام وهو قائم على كل نفس كسبت كيف ينام وهو الحامل لعرش وحامل عرش قوة وقضته لا يمكن مستحيلها لو كان في السماوات والارض إله غير الله نفسدتها لو كان فيهما عليه إلا الله لفسدتها فالمخلوق إذا نام لو نام المخلوق ماذا يكون ماذا تكون الأعمال التي يقوم بها لو كان بيد الإنسان زجاجة ثم نام زجاجة فيها ماء ماذا يحصل ها وتحته حجر تسقط الزجاجه وينتكب الماء وتنكسر الحجر فهل يليق بالله ان ينام ذلك صحيح انه في حق الله ولان النوم نقص والله تعالى هو الكمال منزه عن النقص ولهذا روى ابو موسى رضي الله عنه أن الله لا ينام ولا ينبغي له النوم لا يليق بالعند مستحيل أن ينام يأخذ القصة ويقطع قصة العدد العدد يأخذ القصة ويقطعه وهل يليق بأخذ القصة أن ينام هايد يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الل قبل قبل الليل حجابه النور والله الآخر حجابه النور أو الناع احتجب تصلقه بالنور أو بالناع حجاب بينه وبين خلقه لو كشفه فكشف الحجاب لأحرق صوحات وجهه كل شيء ادركه وفي العظم الآخر لأحرق صوحات وجهه ما تهى إليه بصره من خلقه أنواره بصره وهذا الحديث من الأدلة على أنه, أنه لم ير أحد الله في الدنيا للملائكة ولا غيره. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا اجماع من العلماء على أن أحد لم يرى الله إلا نبي وسلم اختلفوا في رؤيته ربه لات المعراج أجمعوا على أن الله ما يراه أحد إلا في الدنيا ما عدا نبي نصره صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على أنه لم يره في الأرض وإنه خلقوا في رؤيته لات المعراج فالمؤلف فقال بعض العلماء إن, إن النبي راى ربه بعين بصري ليله البعراج ومنهم المؤلف كما سيأتي بأخر أخر رشالة ومنهم النووي من قرطبي وجباه والقول الثاني يقول جماهير العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة البعراج بعين رأسه وإنما رأىه وطعاه رأى رأى بعين خلقه ومن اليد لهذا لو كشفه لاحرق صمحة وجه من خلقه ومحمد صدر من خلقه وهذا هو الصواب كما سياتي إن شاء الله تقريره في أخير الرسالة نعم من بالحديث أن الحديث دليل على أن الله وجل لا ينام وأن النوم مستحيل في حق الله أسوه نعم لأنه نقص والله تعالى هو كمال. نعم باب بياني أن الله تبارك وتعالى وتقدس شيء قال حدثنا محمد بن عبد الله القاضي املاء قال حدثنا أحمد بن محمد النسري الرازي بالكوفة قال حدثنا أحمد بن, مح... حدثنا أحمد بن موسى التميمي قال حدثنا أبو نعيم عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ما شيء ما شيء أغير من الله عز وجل؟ نعم هذا الباب الثامن. أقره مؤلف قال الباب بيان أن الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى تقدس شيء. المعنى أنه يخبر عنه بانه شيء وليس المراد أن شيء من أسماء الله. لا. المعنى أنه يخبر عن الله بأنه شيء. كما يخبر عنه بانه شخص كما تاتي في الباب الذي بعد هذا. وقاعد عند اهل العلم ان باب الاخبار اوسع من باب الصفات فلا يوصف الله الا بوصف يصفه او يصف لكن باب الصفر اوس تخبر عن الله بانه شيء لكن ما تقول من اسماء الله شيء انه اي شيء بسوى الله تخبر عن الله بانه موجود ولا ولس ولا, ولا, ولا, ولا تقول موجود من اسماء الله تخبر عن الله بان لا بالله لا ولا تقول هذا من اسماء الله وكما ذكر العلماء القرطبي بأنه صالح ولا يقول هذا من اسماء الله فاذا القاعده ان باب الخبر اوسع من باب الصفات فيخبر عن الله شيء ولا يقال ان هذا من اسماء الله وصفاته لكن الاسماء والصفات لا لا يسمى الله الا بما سمى نفسه على نفسه. لانه هو من الله طيب إن من يقول هو الحكيم العليم وهو السميع البصير اطلقه على نفسه عليم من اسماءه أما شيء فليس من أسماء الله ولكن أخبر الله عنه سبع أنه شيء ذكر أخذها السؤال ببكر أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما شيء أغير من الله وجل فأخبر عن الله بأنه شيء وكذلك في القرآن قبل من هذا الآية الكريمه قل أي شيء لك رشهادة قل الله أخبر الله عنه بأنه شيء قل أي شيء لك رشهادة قل الله شيء بي فاخر على بأنه شيء هذا من باب الخبر وليس من باب الصفات قل اي شيء اخر الشهاده قل الله شهيد بيني وبينه. وهذا الحديث ايضا فيه اثبات صفه الغيره لله عز وجل اغير شيء أغيار من الله إذن فيه, فيه الخبر عنها بانه شيء وفيه اثبات صفه الغيره لله كما يليكم بجلال الله وعظمته ويدل أيضاً على ذلك الحديث الآخر حيث سعد بن وعاد لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنه لا يقبل الحد على على الزاني حتى يشهد عليه الشهود. فقال يا رسول الله انتظر تظ أن حتى يأتي الشهود يشهدون والله لو رأيته يعني الزاني ما غير بصف بحد يعني. فقال لازم أتعجب من غيره سعد فأنا أغير منه والله أغير مني والشاهد وصف الله بالغيرة أتعجبون ساعة؟ ساعة من سعد سعد زندو الشهود هو رجل أنتظر حتى إلى ث شهود والله أضربنه بالسيف يعني بحد السيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد وأنا أغير منه والله أغير مني وصف الله بالغيرة في الصفة الله بالغيرة ولكنها ليست كفيراً بخل القائرة يقوم بجلال الله وعظمته لا يماثل أحداً من خلقه كما قال سبحانه ليس كمثله شيء فأوصله للصيب فقال سبحانه ولم يكن له كفوا احد قال سبحانه فلا تجعلوا الله أنجاد وانتم تعلمون تعلموا فقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وآته لا تعلمون. لا يماثل أحداً من خلقه فهذا الباب عقله ألف رحمه الله ببيان أنه يخبر على الله بأنه شيء وفيه آيات في الأكرة في الله غيرها نعم باب بيان أن الله عز وجل شخص قال أخبرنا محمد بن الفضل بن محمد الطائي قال حدثنا محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني قال حدثنا أبو الحسن بن بشير قال حدثنا كامل والمقرئ قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عميد عن وراد عن كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غيرة مني فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرتي سعد والله لا انا اغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله عز وجل ولا شخص نحب اليه العذره من الله عز وجل ومن ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص احب اليه ولا شخص احب اليه المدحه من الله عز وجل نعم هذا هذا الذي كتب لكم سعد بن عبادة ليس سعد بن سعد بن عبادة سيد الخزرج وسعد بن عاد سيد الأوس هذا قال هو سعد بن عبادة لا سعد بن هذا المؤلف عقده المؤلف رحمه الله لبيان أن الله عز وجل يخبر عنه بينهم شخص ولا يقال من أسماء الله أن هو شخص هذا باب الخوار باب الخبر يخبر الله بانه شخص أخرى على بأنه شيء ذكر المؤلف حديث سعد بن عبادة وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه كما ذكر المؤلف من عن طريق والراج كاتب المغيرة وذكر المحقق أن الحافظ المرجر في شرح البخاري قال خرج قال عبد الله بن محمد في زياده المسند من حديث زين العقيلي قال يا رسول الله كلنا يرى ربه يوم القيامه ومعيه في حلقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس كلكم ينظر الى القمر مخليا به قال قلا قال, قال بلى قال فالله اعظم والحديث طويل وفيه قال, قال وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر اليه قال وربك بمثل ذلك القمر آية منه صغيرة ترونها ويران ويراكم ساعة واحدة لا تضرنا في ترونه باء الشمس ولو القمر آية ترونهما ويرانكم ساعة واحدة لا تضرون في رؤيتهما ولا عمر إلهك له اقدر على انراكم وترونه ان ترونه باء ويرانكم لا تضرون في رؤيتهما هذا الحال الحديث كما سبق الحضراء والبخاري رحمه الله وفيه إثبات أن الله شخص ذكر في مواضع في قوله لا شخص ولا شخص أغيره من الله أخبر عن الله بأنه شخص ولا شخص أحبون العذر من الله ولا شخص احب ولا يثمن من الله وفي الحديث الذي لتقى هذا الرجل وهو شخص واحد ينظر الي وننظر وانظر اليه يوم القيامه قالوا كيف كيف شخص واحد تراه زي وفق قال الالبوكم بثلاث كرات ألا هذا قمر ثروده من فوقكم وهو شخص واحد وكذلك الشمس فالحديث رواه البخاري وصحيح وفيه بات ان الله شخص يخبر عن بأنه شخص ولا يقال من أسمانه الشخص وفيه أيضا اثبات غيره لله عز وجل وأنها من الصفات من الصفات. بقوله أتعجبون من غيرة الشعب فوالله لعن أغير منه والله أغير مني في فيثبت لله صفة الغيرة ومن آثار الغيرة من آثارها أن من أجل غيرته حرم الفواحش مع ظهر منها والبطن هذه أثر من آثار الغيرة الغيرة صفة تقوم بالله من آثارها أنه حرم الفواحش مع ظهر منها والبطن ولا شخص أغير من الله أخبر عمر بأنه شخص ولا شخص أحب إلى العذر من الله من أجل ذلك بعث الرسل ومشه له ولا شخص احب اليه المدح من الله في الحال الاثلى آخر، من ذلك فقول لا شخص في موضوع. لا شخص غير الله لا شخص أحب من الله. لا شخص أحب من الله وفي الحديث هو شخص واحد لنا لنا. فيخبر عن الله بأنه شخص قال والباب استدرج باب بيان ان الله عز شخص على الله بأنه شخص، ولكن لا يقال من أصل من من أصل الشخص. أما الغيرة هي مصمة الله. وقوله من أجل غير تحرم الفواحش تحرم الفواحش له ليس هو غيره لكن الاثر من أكثر الغيرة. أكثر من أكثر الغيرة. كما أن وكذلك في صفه المحبه لله، ولا شخص أحبه العذر العذر من الله. من آثار محبة الله العذر من آثار أن أضاعها الرسل مباشرين أو ولا شخص أحبه من عظيمة عظيمة لله من آثارها ان الله بدأ حرس سبحانه وتعالى نعم باب بيان اثبات النسل لله عز وجل قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن عمار بن يحيى الإمام رحمه الله قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن جناح قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الجبار. قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وهو مولى طلحه عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه سبحانه عز وجل نعم هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحة وهذا الباب هو الباب العاشر قال مؤلف باب بيان إثبات النفس لله عز وجل وذكر فيه حديث عباس الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله وبالحمد عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه سبحانه وتعالى وشر قال ورضا نفسه فاثبت لله نفسا ففي اثبات النفس لله عز وجل ويثبت النفس لله في الحب القران الكريم المؤلف لو, لو اتى الآيات القرانيه كان اولى قال تعالى, تعالى تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي عليه قال ويحذركم الله نفسه وحذركم الله نفسه أذن الله نفسه الله نفسه تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. وهنا في الحديث قال سبحان الله ينزله لله عباده الجيران سبحان الله وبالحمد الذي أجمع بين التسبيح والتحميد تسبيح تنزيه الله عباده الجيران و بالحمد يعني أجمع التسبيح الحمد عدد خلقه ومداد كلماته مداد ما يكتب به ورغى نفسه يعني ما يرضيه سبحانه ففي هذا الحديث وفي الآيات القرانيه التي تسمعتم إثبات النفس لله عز وجل؟ وهل النفس صفة من صفات الله؟ أو النفس ذات الله؟ قال بعض العلماء إن النفس صفة من صفات الله وظاهر كلام العلماء الأعلم والشيخ الإسلام أن النفس هو الله النفس هو الله. ولا ذات الله الآن نعم فالنفس في الذات هي الوصول للصفات وبعض الغراء قال الآن الصفة هي النفس